شرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووصلنا إلى الحديث الثامن والثلاثون في هذا الكتيب أو هذا المصنف للإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنا شرح الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية هذا الحديث الثامن والثلاثون كذلك هو من الأحديث القدسية من الأحديث القدسية وقد مر معنا الحديث السابع والثلاثون وهو كذلك من الأحديث القدسية والأحديث القدسية التي مرّت معنا ثلاثة هذا هو ثالثها مر معنا الحديث الرابع والعشرون حديث بذر رضي الله عنه فيما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه قال قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه الأربعين وهو الحديث الرابع والعشرون في هذه النووية كذلك الحديث السابق الذي مر معنا هو من الأحديث القدسية الحديث السابع والثلاثون حديث عبد الله بن عباس أبي العباس رضي الله عنهما حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات فهذا كذلك من الحديث القدسية وهذا الحديث الحديث الثامن والثلاثون من الحديث القدسية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قل إن الله تعالى قال أو فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى قال مرة معنا تعريف الحديث القدسي والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا على قولين منهم من قال أن لفظه ومعناه من الله عز وجل ومنهم من قال لفظه من الله عز وجل ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فالافضل نقول نحن كما قال النبي عليه السلام إن الله تعالى قال أو فيما يويه عن ربه سبحانه وتعالى ونقف لا ندخل في هذا وإنما نعلم أن وحي من الله عز وجل لكن هناك فروق ذكرناها في الدرس السابق فروق بين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه من الله عز وجل والحديث القدسية وذكرنا عدة فروق وأهم هذه الفروق كما مر معنا في الدرس السابع والثلاثون الذي لم يكن يعني حاضرا معنا فليرجع إلى هذا الدرس وليراجع هذه الفروق التي ذكرها العلماء قد ذكرنا بعض هذه الفروق وهناك فرق بين الأحاديث القدسية والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا هذا الحديث كذلك حديث قدسي حديث وهو ما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال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 ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري فهذا الحديث ذكر ممن بنوى رحمه الله تعالى أنه رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه وهذا الحديث تفرد به الإمام البخاري كما ذكر ذلك أهل الحديث وأهل العلم رحمه الله تعالى تفرد بإخراجه الإمام البخاري دون بقية أصحاب الكتب دون بقية أصحاب الكتب، وهذا الحديث من من الحديث التي تابع العلماء هذا الحديث تابعوا فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى تابعه فيها الإمام البخاري لأنه تفرض بهذا الحديث وعدد من العلماء تكلموا في هذا الحديث ومنهم من ضعفه وروي هذا الحديث من وجوه كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال لا تخلو كلها من المقال لا تخلو كلها من المقال في رجل عدّه بعض العلماء من المناكير كالإمام أحمد وغيره ولذلك هذا الحديث ضعفه الإمام الذهبي والمعلم وكذلك العلماء البانة رحمه الله تعالى لكن بمجموع شواهده فإنه فإنه يصح بمجموع شواهده كما ذكر ذلك العلماء والله تعالى أعلم المهم نحن يعني ما جاء في صاحب الخلاف إنه يأخذ الإنسان وهو مهمض العين وفي بعض الأحاديث يعني قليل جدا فالعلماء راجعوا فيها وتابعوا فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن عموم هذا الكتاب فإنه صحيح ولذلك يعد صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا هذا الحديث إخواني الكرام من الأحاديث العظيمة جدا وهذا الحديث من الأحاديث التي فرحب بها العلماء لأن الله جل وعلا بين فيها كيف أنه يدافع عن أوليائه الصالحين وفيها بيان من هو ولي الله عز وجل الذي تضاربت أقواله واعتقاداته كثير من من المبتدعاء وتابعه في ذلك عدد من الناس للأسف فاصبحوا لا يفرقون بين ولي الرحمن وولي الشيطان وهذه مصيبة كبيرة نسأل الله العافية فلذلك هذا الحديث إخواني كرام من الأحاديث التي فيها بيان أن الله جل وعلا يدافع عن أوليائه سبحانه وتعالى ومن عاد أولياء الله جل وعلا فقد اذن الله جل وعلا بالحرب وكيف يستطيع أن ينجح أو يستطيع هذا الإنسان أن يفوز في حرب؟ أعلنها على الله عز وجل سبحانه وتعالى فلذلك هذا حديث حديث إخواني كرام حديث فيه بيان هذا الأمر العظيم الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الذي ذكره الله عز وجل وفي بيان أن معادات أولياء الله جل وعلا تعد من كبائر الذنوب تعد من كبائر الذنوب كيف عرفنا أن من عاد أولياء الله جل وعلا فهي كبيرة من كبائر الذنوب لقوله لقول الله عز وجل في هذا الحديث فقد آذنته بالحرب هذه عقوبة خاصة عقوبة خاصة على عمل خاص فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب من عادى أولياء الله عز وجل ففيه كذلك إثبات أولياء الله عز وجل وهذا لا يمكن إنكاره لا يمكن إنكاره لأن هذه الولاية ثابتة ثابت بكتاب الله عز وجل وبالصنة الصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الشأن الكرام كرام الشأن كل الشأن في تحقيق هذه الولاية من هو الولي وكيف تحصل هذه الولاية هل الدعوة كما يدعي عدد من الناس هل الولاية متعلقة بالبدن متعلقة باللباس هل الولي من بلد معين يلبس هيئة معينة له قبعة مهينة له أولي حيام غير ذلك لا وإنما الولي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يقول الشيخ صلى الله حفظ الله تعالى يقول ولي الله هو المؤمن التقي لأن الله عز وجل بين هذا في كتابه قال الله عز وجل ألا إن أولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بين منهم من هم, من هم من هؤلاء هؤلاء الذين هم اولياء الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم قال الله عز وجل في بيان من هؤلاء قال الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون فبينهم الله عز وجل فلم تعد لا احد حجه لم تعد احج في فان يدعي الولايه او ان يصف احد من الناس بانه ولي من اولياء الله عز وجل الى غير ذلك لا لا يكون مؤمناً تقيا لله عز وجل فأولياء الله جل وعلاهم المؤمنون المتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي الله عز وجل بدليل هذه الآية بدليل هذه الآية فالولاية إذن ولاية الله عز وجل لعبده يمحبته لعبده ونصرته إياه وأن يكون معه سبحانه وتعالى يناصره ويعينه ويسدده ويحبه فهذه ولاية الله عز وجل للعبد الله عز وجل للعبد ولذلك إخواني كرام العلماء عرفوا من هو الولي عرفوا من هو الولي لأن هذه المسألة للأسف كثير من الناس لبس عليه فيما يتعلق بالولايه من هو الولي بسبب دعاه السوء ودعاة الشرك وأهل البدع الذين جعلوا الفصاق وجعلوا أصحاب الكبائر والمشركون والمجرمون جعلهم أولياء الله عز وجل وهذا نسأل الله السلام هذا لا شك أنه غير صحيح وأنه باطل لأن أولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما بينهم الله عز وجل فعدد من الناس يدعنوا وليه الآن كل مرة يخون يقولوا ما دوليه فإذا رأيت في حاله رأيت في عبادته في أعماله جدا بعيد كل البعد عن هذه الولاية الشرعية التي هي يعني ثابتة لأولياء الله عز وجل التي هي تقوم على الإيمان وتقوم على تقوى الله جل وعلا ولذلك عدد من الناس لا, لا يعرفون التعريف الصحيح لمعنى الولي فكل من لبس عندهم كل ما زادت في بعض البلاد كل ما زادت قبعت الطقية أو الطربوش وغير ذلك كل ما زاد زادت ولايته عند الله جل وعلا أو يظلون أنه على هيئة معينة أو أنه من قبيلة معينة أو أنه من جنس معين أو غير ذلك لا ليس هذا هو الذي جاء تعريفه علينا أن نعلم من هو الولي الولي بين الله عز وجل لابد أن يكون صاحب إيمان وصاحب تقوى هذا ولي الله جل وعلا ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول في تعريف الولي يعني من النصوص الشرعية كما في هذه الايه قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا بد من الإيمان بالله عز وجل لا بد من تقوى الله جل وعلا ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا بعدما ذكر في الفتاوى المهمة ذكر يعني قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ومن لم يكن كذلك فليس ولي لله عز وجل فهنا لنحفظ هذا حتى نعلم ليس كل من قيل أنه ولي فهو ولي الله عز وجل لا الشيخ ابن عثيمين يقول ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله عز وجل وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية كان فيه شيء من الولاية بعض الناس يظن أن الولاية متعلقة بأشخاص معينين بأصحاب هيئة معينة زي معين طريقة معينة جنس معين بلد معين هذا كله باطل هذا كله باطل وإنما كل مؤمن هو ولي الله عز وجل وهذه الولاية تتفاوت على حسب إيمانه على حسب إيمانه فالولاية متفاوتة بحسب إيمان العبد وبحسب تقواه فإذا كل مؤمن له نصيب من ولاية الله عز وجل ومحبته وقربه ونصرته جل وعلا لكن هذا النصيب هذا النصيب يتفاوت بسبب ماذا اخواني الكرام يتفاوت بحسب الاعمال بحسب اعمال الناس بحسب اعمال الناس فليس كل كل من ادعى الولايه فهو ولي الله عز وجل بل هذا يتفاوت على حسب اعمال الناس كل مؤمن هو ولي الله عز وجل لكن هذه الولايه محبة الله جل وعلا له وقربه من الله جل وعلا هذا على حسب أعماله الصالحة على حسب إيمانه على حسب حال هذا الإنسان فهناك علامات وصفات فإذا العلامة والصفة هي تقوى الله والإيمان بالله تجد بعد الطوائف هؤلاء يا الرجل يشرب الخمر يزني يأتي المحرمات يقترف الكبائر بل ربما ترك الصلوات وترك أركان الإسلام وكفر بالله عز وجل ومع هذا يدعون هو ولي من أولياء الله عز وجل نسأل الله العافية هل هذا ولي من أولياء الله عز وجل بل هذا مجرم فاسق قد يصل درجة الكفر بالله عز وجل فكيف يكون هذا ولي من أولياء الله عز وجل هذا, هذا نقص في الفهم عند عدد من الناس كل من رأوا من طائفة معين أو حزب معين أو كان من من فرقة معينة فإنه يقول: هذا ولي حتى جعلوا الزنادق وجعلوا المجرمين والفساق جعلوهم أولياء كابن عربي الصوفي الملحد الذي كان يقول كلاما نصل الله العافية خطيرا جدا وعدد من هؤلاء المتصوفاء وصحاب الطرق والزوايا مجدونه وهو الذي يقول أن أن الولي أفضل من من النبي يقول الولي فويع النبي يعني أن الولي أفضل من النبي وعندهم أن النبي أفضل من الرسول ونحن نعلم أن الرسول أفضل من النبي لأن الرسول رسول مفضل بالرسالة وكل رسول هو نبي وليس العكس ليس كل نبي رسول لكن هؤلاء نسأل الله العافية أرادوا هدم الدين أرادوا هدم العقيدة الصحيحة لذلك جاءوا بهذه المصائب العظيمة جدا كابن عربي هذا الذي جاء وأدخل هذه العقائد الفاسدة ومجده أهل التصوف وجعلوه عالم من العلماء صاحب فصوص الحكم والفتوحات الإسلامية فهذا نسأل الله العافية رجل خطير جدا على عقيدة المسلمين ولذلك لما في أول مرة دخلت كتب إلى المغرب أحرقوها, أحرقوها ثم بعد ذلك نسألوا الله العافية أدخلت هذه الكتب من طرف هؤلاء الضلال والممتدع فروجت ولبس على كثير من الناس وكثير من هؤلاء الطوائف فالولاية إذن ليست ليست لناس معينين أو جعلوا كالصوفية جعلوا الولاء فيهم فقط، وقالوا أن نسبة لبسوا الصوف نسبة لاقوام لبس الصوف، يعني زهد في هذه الدنيا وتفرغ لعبادة الله عبادة الله وجل هذا ليس هو الزهد، وهذه ليست هي الولاء، ليست الولاء أن تترك الأكل والشرب واختلاط بالناس وتتفرغ للعبادة بل منهم. نسأل الله العافية من يدعي الولاية وأنه ولي من أولي الله عز ولا يحضر صلاة الجمعة ولا يحضر صلوة الخمس ولا يصلي أصلا ويقول قوموا كما عند طواف أولى قوموا صلوا أنتم أما نحن فقد صلينا وسقطت عنا الواجبات والتكاليف قد وصلنا إلى مرتبة اليقين فأنتم صوموا وصلوا وأدوا العبادات حتى تصلوا إلى هذه المرتبة نسأل الله العافية نبي الله الأنبياء والرسل ما سقطت عنهم التكليف والواجبات فكيف تسقط عنك أنت وهذا من المصاب لذلك علينا أن نعرف من هو الولي من هو الولي ويقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى يقول الزبيد رحمة الله عليه في ضمن كتابه تاج العروس قال مقال يقوله العوام هذه المقال يقولها حتى العوام يقولون لو كانت الولاية في الصوف لطار الخروف لو كانت الولاية في الصوف لطار الخروف <تصفيق> لأنهم يجعلوا الولاية متعلقة بلبس معين ليس هذه الولاية وأينما الولاية كما بينها الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزن منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن يقول الشيخ الاسلام لترمية رحمة الله عليه من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فهنا ولي الله علينا نحفظ هذا وكل مؤمن هو ولي من أولياء الله عز وجل على حسب إيمانه هذه الولاية والقرب من الله عز وجل ومحبة الله جل وعلا له تتفاوت على حسب تفاوت هؤلاء الناس في الأعمال الصالحة في الأعمال الصالحة فاذا الولايه وقد بين العلماء رحمة الله عليهم الولايه والولاية الولايه بالفتح فتح الواو وهناك الولا الولايه بكسر الواو على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم من يجعلها في شيء واحد ومنهما من اهل العلم يعني من يفرق بين الولايه بفتح الواو والولاية بكسر بكسر الواو فالولاية بالفتح ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنها بمعنى النصرة وبمعنى المحبة والتأييد والأخوة إلى غير ذلك لأن الله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فهذه الولاية بفتح الواو معناها التأييد والنصر والمحبة والولاء إلى غير ذلك كما قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فإذن هذه الولاية بفتح الواو أما الولاية بكثر الواو فقالوا معناها هي ولاية الأمر ولاية الأمر يعني عمل الولي أو ممارسة ممارسة الاماره الولايه ممارسه الاماره اما الولايه فمعناها النصره والتاييد والمحبه هذا الفرق بينهما فيما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى فالولي ليست ادعاء وليس كل ما القيل انه ولي يكون وليا لله عز وجل انما قد يكون وليا للشيطان فالذين يقال انهم اولياء وهم غير اتقياء وغير مؤمنين كم من استحال يقول هذا ولي من أولياء الله عز وجل وهو ساحر كاهن كافر بالله عز وجل بل يقول لهم كرمات ولهم خوارق وهم لا يصلون ولا يخافون الله عز وجل ويقول ليس عليهم تكاليف لأنهم أولياء الله جل وعلا انهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الأعمال ويتخذونهم أولياء وهو وهؤلاء أولياء الشياطين والعياذ بالله لذلك ألف شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى كتاب سماه الفرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فبين فيه الفرق ما بين أولياء الرحمن أولياء الله عز وجل ما بين أولياء الشيطان كيف يترك العبادات الواجبة التكاليف بل من هؤلاء الزنادقاء ومن هؤلاء نص الله العافية الذي يقول لهم حتى إنه رأي رأيتموني أشرب الخمر وأزني وأقع في المحرمات فإنما هذه أعمال صالحة وليس كما ترون وأينما هي بعكس وضد هذا الأمر إذا رأيت رأيت مول أشرب الخمر فإنه لبن فهو كاللبن بالنسبة لي وليس كالخمر الذي عندكم وغالطات ومحاد لله عز وجل أن يجعل المسلم أعداء الله جل وعلا أن يجعلهم أولياء لله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية فلذلك علينا أن نعرف ما هو الفاصل هذا فاصل وبيان مهم في في بيان ولي الله عز وجل أنه من هو ولي الله أنه هو الذي يؤمن بالله ويتقيه ولا يرضى أن يعبد من دون الله وإنما يدعي لتوحيد الله وإلى عبادة الله أما الذي يأمر الناس بعبادته وتعظيمه والترفع فهذا ولي الشيطان كما قال الله عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فهذا ولي الله عز وجل فهناك ولي الله وولي الشيطان فما كل من قيل إنه ولي وبني على قبر ربريح وقبة وزخرف قبره يكون ولي الله عز وجل هذا قد يكون من أعداء الله عز وجل من أعداء الله عز وجل وانظر إلى بلاد المسلمين البدوي في أعام من الأعوام حج إلى قبر البدوي قيل أكثر من مليونين في عام واحد سبحان الله نسأل الله لنا ولكم العافية ذهبوا إلى قبره وحج هناك وهذه مصيبة الشرك بالله عز وجل و... و... والرجل ليس حتى من أولياء الله عز وجل كما يقول العلماء فليس هذا ولي الله عز وجل وحتى ولي الله عز وجل وكان ولي الله جل وعلا فهو لا يعبد ولي الله ولا يدعى ولا يستغث به ولو ثبت أنه ولي الله عز وجل فاذا علينا نحفظ هذا اخواني كرام نعلم من هو ولي الله عز وجل ونعرف ونبين هذا للناس لأن كثير من هؤلاء يلبسون على الناس فجعلوا أولياء الشيطان جعلوهم أولياء للرحمن سبحانه وتعالى الذين يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون عند قبورهم فجعلوهم أولياء لله عز وجل أعوذ بالله نسأل الله العافية كيف نجعل من يشرك بالله عز وجل ولي لله سبحانه وتعالى ثم يدعونه المصيبه انهم يغررون بالناس ويدعون من دون الله عز وجل حتى يذهب الرجل الجاهل فيذهب يقول يا سيدي فلان يشفع لي يا لله فلان يشفع لي يا سيدي اشفي مريضي وانا في في وانا وانا بالله وبك وما أشبه ذلك يقول المدد المدد يا سيدي فلان ويقوم عند قبره وينام عنده ويذبح له وينذر ويطلب منهم المدد والعون والغوث هذا كله لا يجوز حتى ولو كان ولي من أولياء الله عز وجل نسأل الله العدل الله عز وجل حرم هذا وهذا شرك بالله عز وجل ليس لأنه ولي فإنه يجب أن يعبد من دون الله عز وجل ما قال هذا الأنبياء والرسل هم صفوة الناس والبشر والبشر، وهم أولياء الله عز وجل هم أولياء الله عز وجل هم والمؤمنون وأتباعهم بإحسان هؤلاء هم الأولياء ومع هذا لا يعبدون لا يعبدون من دون الله عز وجل ولا يستغاث بهم ولا يلتج إليهم في الكرب والشدة وفي الرخاء والسراء والضراء لا بل هذا كله نص الله العافية كل عشركم بالله عز وجل فلذلك لا بد ان نعرف من هو ولي الله عز وجل فولي الله سبحانه وتعالى هو هو التقي المؤمن القريب من الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل هنا ينهانا على ان نعاذي هؤلاء فهؤلاء اهل البدع قد ياتون بهذه الاحاديث ليلبسوا على الناس لك من عادى لي وليا هي كانت اعاذفه له فيخوفون الناس وتجد هذا الرجل زنديق أو فاسق أو مجرم تارك للعبادات مشرك بالله عز وجل مبتدع الضال فيخوفون الناس أما ولي الله جل وعلا حقا فقد بينه الله سبحانه وتعالى وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نعاذي أولياء الله جل وعلا انك قد اذنت الله جل وعلا بالحرب وهذا لا يعني كما ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى لا يعني أنه قد يقع ما بين المؤمنين أو بين أولياء الله جل وعلا قد يقع بينهم نزاع أو خصومة أو غير ذلك من الأمور وقد يسل الأمر مثلا إلى المحاكمة أو إلى النزاعات لاستخراج حق أو لاستخراج شيء غامض وغير ذلك من الأمور فهذا لا يدخل في هذا الأمر الذي ذكره ذكر في هذا الحديث في هذا الحديث القدسي لا يدخل في هذا الأمر ليس إذا مثلا أخطأ هو في شيء أو حصل نزاع أو ظن بأن هذا حقه فهنا بد من إذا حصلت خصومة بد من بيان الحق مع من لأن هذا لا يدخل في هذا الأمر ليس نكترى ترى قد أخذ حقك وتقول لا هذا, ما هذا ولي الله عز وجل وقريب من الله سبحانه وتعالى ويعبد الله وهو إنسان متدين ومستقيم وغير ذلك فأخاف على لا هذا لا يدخل في هذا الأمر لا يدخل في هذا الحديث بتاتا لأن هذه الخصومات قد تحصل وقد جرت حتى بين السحاب رضي الله عنهم وحصلت خصومة بين أبي بكر بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبين العباس وعلي رضي الله عنهما وبين كثير من السحابة كثير من السحابة حصلت بينهم خصومات لكنهم كلهم أولياء الله عز كلهم يدخلون في هذا الحديث فهذه الخصومات قد تحصل بل حصل قتال بين الصحابة رضي الله عنهم وهذا لا ليس هو الذي يدخل في هذا الحديث إنما قد يخطئ الإنسان قد يظن أنه مصيب وهو مخطئ قد يجتهد ويخطئ إلى غير ذاك لكن هذا الحديث لا, يدل يعني لا يدخل في هذا الموضوع كما ذكر العلماء وإنما حصل النزاع وخصومات لا بد من بيان الحق قد حصل كما قلنا حصلت خصومات بين الصحابة رضي الله عنهم وكلهم كانوا أولياء الله عز وجل وإذلك قال الله سبحانه قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا أي من آذى ولي الله عز وجل وعاداه وآذاه وتعرض له بالسوء فإن الله تعالى ينتقم لوليه قال فقد آذنته آذنته أي أعلمته بالحرب أي أن هذا الإنسان يقول كرام محارب لله وهل أحد أحد منا يستطيع أن يحارب الله عز وجل الله جل وعلا هو القوي الذي لا يغالب ولا يستطيع أحد أن يحارب الله عز وجل سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض فلا يجوز فلا فلا فمن عاد وليا من أولياء الله عز وجل فقد أذن الله جل وعلا بالحرب فالله عز وجل له جنود السماوات والأرض يسلط عليه من جنوده الخفية والظاهرة ويسلط عليه من جنوده من الأمراض والأسقام ويسلط عليه من الكفر والشياطين يسلط عليه حتى البعوض والذباب ويسلط عليه من جنوده ما يؤذيه ويقلقه فمن عادى من عاد الله ومن حارب فإن الله جل وعلا قادر على إهلاكه بأي شيء بأي شيء وتعلمون يعني ما ذكر الله عز وجل في كتاب الله عز وجل وما ذكر لنا من إهلاك الأمم السابقة أهلكهم الله عز وجل بالسعة أهلكهم الله عز وجل بالغرق أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالهدم أهلكهم الله عز وجل سبحانه وتعالى بالمسخ أهلكهم الله عز وجل بإرسال طير أبابل ترمي بحجار من سجل كما حصل لأبره لما جاء يهدي الكعبه الكعبة فالله عز وجل قادر على أن يهلك أي أحد أراد أن يحاربه ولذلك يعني لما ترى من ترى ممن يحارب الله عز وجل ويحارب دين الله ويحارب اولي الله عز وجل والله عز وجل يمهله فليس معنى الله عز وجل غافل عنه أعوذ بالله فالله لا يغفل سبحانه وتعالى وإنما الله عز وجل يؤجلهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل الله عز وجل فلا يستقدمون ولا يستأخرون يعذبهم الله عز وجل ويأخذهم أخذ عزيز المقتدر فالله عز وجل ينتقب لأوليائه فإياك إياك أن تؤذي عباد الله المؤمنين ولا لا بالقول ولا بالعمل احذر لأن الله ينتقم من منهم وكم نسمع يعني الآن في زماننا هذا العلماء العلماء رحمهم الله تعالى اقرب الناس الى الله اولياء الله جل وعلا اشتغلوا بالعلم وبتعليم الناس نحسبهم كذلك والله حسيبهم وكم من السفهاء ومن هؤلاء المبتدعين يتعرضون للعلماء ويسبونهم وينتقصونهم كذلك المشايخ والدعاة هؤلاء اولياء الله عز وجل فالانسان اذا تعرض لهؤلاء فانه بظلم وهو يعلم انه ظالم ويحذر منهم وينتقص هؤلاء فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينتقم منه سبحانه وتعالى ولذلك يقول العلماء يقولون أن علماء أن لحوم العلماء مسمومة من أكل من هذا من لحم العلماء فإنه يموت يهلك لحوم العلماء مسمومة أي لا يجوز لك أن تتكلم في العلماء رحم العلماء الربانيين أما أهل البدع فليس الواجب واجب يحذر منهم لأن هذا دين وهذا حق لا بد والله عز وجل حذر من الكافرين وحذر من الشركيين وذكر لنا سبحانه وتعالى يعني الظالمين وذكر لنا الله عز وجل الأمم التي أهل التي الذين أهلكم الله عز وجل حتى نحذر ولا نقع فيها هؤلاء فلا بد من معرفة الخير ومن ومعرفة الشر قد جاء التحذير في كتاب الله وجاء التحذير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن نتكلم عن عباد الله المؤمنين المخلصين الذين يتبعون كتاب الله وسنة نبيه الصائمون والمصلون والمزكون والقائمون والليل والنهار القارئون لكتاب الله عز وجل ف فهؤلاء أولياء الله عز وجل فلذلك يحذر الإنسان أن يؤذي عباد الله جل وعلا المؤمنين والله عزيز ذو انتقام فلا تؤذيهم بقول بقول بغيب غيبة ولا بنميمة ولا بمسبة ولا تؤذيهم بالفعل كأنك كأن تتطاول عليهم بل تجب عليك محبتهم ومناصرتهم لأن الله يحبهم قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فليحذر الإنسان إخواني الكرام من أذية أولياء الله جل وعلا نعم ثم قال سبحانه, قال سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فالتقرب الله جل وعلا مطلوب ومأمور به بأن تعمل الحسنات والطاعات والقربات والتقرب لله جل وعلا ليس بالدعوة وإنما التقرب الله عز وجل يكون بالأعمال فتتقرب لله بالأعمال الصالحة ولا تتقرب إليه بما ولا تتقرب إليه إلا بما شرعه الله عز وجل يعني لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بالبدع ولا بالخرافات ولا بالشركيات ولا بالمنامات ولا بالأمور التي ما أنزل الله من سلطان فهذا غير مقبول عند الله جل وعلا لأن النبي عليه السلام والسلام كم معنا في حديث عائشة لا تذكروا الحديث الخامس ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه وفي الرواية أخرى عند الإمام مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا مجل العاطفة, العاطفة وتقول وإن شاء الله الله عز وجل يتقبل منه الله إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين العاملين بطاعة الله عز وجل بأوامر الله المجنبين لنواه الله عز وجل مقيمين الصلاة كما هي بشروطها وواجباتها وأركانها مش جاءت انت تبتدع في دين الله عز وجل وتقول الله إن شاء الله يقبل لو أحد من الناس الآن وجاء وصلى ظهر خمس ركعات هل هي مقبولة يقولك الله يا نيتي أن تكون لوجه الله عز وجل وأريد أن أزيد في العباد هذا مقبول غير مقبول عند الله عز وجل لأن العبادة الأصل فيها التوقيف هذه قواعد إخواني الكرام لا بد أن نفهم دين الله جل وعلا ولا يلبس علينا الملبسون لا يلبس علينا الملبسون ولذلك لا بد من, من, من, من اتباع هذا الطريق فتتقرب إلى الله جل وعلا بما شرع هذا الذي بينه الله عز وجل في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترته عليه تقرب الله عز وجل يكون بما شرعه الله عز وجل فالذي يعمل عملا ليس عليه أمرنا أي ما كان عليه النبي وسلم والصحابة فهو مردود فلا تتقرب الله إلا بما شرعه ولهذا قال أحب إلي مما افترته عليه فدل على أن التقرب إلى الله جل وعلا إنما يكون بما شرعه إجابا أو استحبابا إجابا كالفروض من أداء الصلاوة الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام صلاة الأرحام هذه واجبات وفرائض أو تكون استحبابا من نوافل الطاعات صلاة الليل صلاة الضحى قد مر معنا صلاة الضحى حافظوا عليها ومن أهل العلم يقول تصلي أحيانا تركوا أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا لكن الحديث دل على فضل عظيم جدا وذلك بعض العلماء كالشيخ بالعثيمين يرى أنه يحافظ عليه الإنسان، يحافظ عليه. مثلاً خلاف يوم مرة معنا هذا بين العلماء في صلاة الضحى، لما قال عليه الصلاة والسلام كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل على دابة تحمله عليها أو أو تعين تحمله عليها أو تعينه على حمل متاهي عليها صدقة الكلمة الطيبة صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة هذه كل يوم المفاصل يعني كل سلام المفاصل موجودة في جسم الإنسان فكأنك تتصدق على هذه المفاصل ثلاث يوم ستون مفصلا تتصدق عليه كل يوم إذا أديت هذه الطاعات وهذه الأعمال الصالحات ثم قال عليه السلام كما في حديث بذر عند الإبن مسلم قال و يجزئ من ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى الله أكبر يعني ركعتان تركعهما من الضحى يجمع لك كل هذه الصدقات هذا فضل كبير جدا وذلك يرى بعض العلماء أنه هذا الفضل ما يضيع الإنسان يحافظ عليه الإنسان وإن ترك أحيانا وصلاه أحيانا لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه فاذا هذا استحباب هذا التطوع ف يتزود الإنسان بالنوافل، فإذا هذا ولي الله جل وعلا، من هو ولي الله عز وجل؟ ولي الله هو الذي يتقرب الله بالفرائض وبالنوافل مش يترك العبادات أو يتقرب لله في البدع والخرافات، هذا ليس ولي الله جل وعلا، هذا ولي الشيطان، هذا ولي الشيطان. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي؟ دل على أن الله جل وعلا يحب الأعمال الصالح الله أكبر. دل على أن الله يحب الأعمال الصالح كما أن الله يكره الأعمال السيئة، فدل هذا هذا الحديث على أن الله يحب ويبغض ويكره ويسخط لكن كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الله لأن إذا حبك الله، فهذه البشرة العظيمة جدا الطيبة، وذلك يقول العلماء قول جميل جدا يقولون رحمه الله تعالى ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. ليس الشيء أنك تحب الله عز وجل لكن هل الله عز وجل يحبك سبحانه وتعالى إذا أردت أن يحبك الله فعليك أن تكون مؤمنا تقيا لله عز وجل فإذا كنت مؤمنا تقيا لله عز وجل تأتي بالفرائد وتأتي بالطاعات والنوافل والمستحبات أو تتقرب لله جل وعلا تبتعد عن المحرمات فإن الله جل وعلا يحبك سبحانه وتعالى وفي في الحديث تعرفون الحديث العظيم أن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحب فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلان فأحبه ثم يحبه إلى أقل فيوضع له القبول في الأرض الله أكبر يوضع له القبول في الأرض هذا من الأحاديث العظيمة التي فيها بيان أن إذا حبك الله عز وجل فقد فزت بالربا وبالقبول ونلت السعادة في الدنيا والآخر فهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. ليس الشيء أن تحب كم من الناس يتبعينه ويقولك نحن نحب الله ثم يبتدع في دين الله ويشرك بالله عز وجل ويمشي للموالد والمواسم الشركية والبدع ويقولك نحن نحب الله لا إذا قلت أنك محب لله عز وجل فتمتحن تمتحن باتباعك للنبي عليه الصلاة والصلاة باتباعك لكتاب الله عز وجل باتباعك اتباعك للأوامر بالجنابك للنواهي الطاعات تبتعد عن المحرمات تأتي بالفرائد تصلي مع الناس الجماعة والجمعة تصوم مع الناس تحج بيت الله الحرام آه نعم فهنا آه فهنا نقول أنك أنك طائع لله عز وجل تتقرب إلى الله جل وعلا أنت فعلا محب لله عز وجل أما تقول أنا محب لله دعوة الداعيها ثم انت من أبعد الناس عن الله عز وجل وذلك هنا آية سماها العلماء آية الامتحان أو آية الاختبار قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاذا هذه الآية هذه الآية فيها بيان أن المحبة تساوي الاتباع بدليل هذه الآية المحبة سوى الاتباع فمن دعم محبة الله عز وجل يتبع النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هذا كذلك في الحث على النوافل ولا لا يزهد الإنسان فيها لأنها فيها خيرا كثيرا والنوافل جمع نافلة وهي الزيادة يعني الزيادة على الفرائد ثم قال سبحانه وتعالى حتى أحبه وهذا كما قلنا في إثبات المحبة لله عز وجل وأن الله يحب عباده الصالحين ويحب الأعمال الصالحة ودل على أن الأعمال الصالحة تسبب محبة الله للعب فإن كنت تريد أن يحبك الله جل وعلا فأكثر من الطاعات وإن كنت تريد أن يحبك الله فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الآية التي ذكرنا الآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال سبحانه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها بمعنى أن الله جل وعلا يسدد في هذه الأمور فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله فيغض بصره عما يسخط, يسخط الله جل وعلا ولا يسمع, إلا ولا يسمع إلى ما حرم الله وإنما يستعمل هذه الحواس في طاعة الله عز وجل وكذلك يده التي يبطش بها فلا يأخذ ويعطي إلا لله عز وجل ولا يستعمل يده إلا فيما هو طاع لله عز وجل سبحانه وتعالى فهذا معنى فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي يمشي بها هذا معنى يعني معنى هذا الكلام معنى يعني معنى هذا أن أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده هذا معنى ليس ليس يعني ليس على ظاهر يعني ما نقرأ ليس سمع الله كسمع البشر أو بصر الله كبصر البشر حاشا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإنما معنى أن الله إذا أحب عبدا سدده في سدده في سمعه سدده في بصري سدده في يده سدده في رجله أي سدده في كل حواسه هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به هذا ليس سمع الله عز وجل لأن الله عز وجل بائن عن خلقه فليس في, في, في, فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته هذا معنى قول العلماء الله عز وجل بائن عن خلقه فالله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وإنما هنا المقصود أن الله جل وعلا يسدده في هذه الحواس بحيث لا يسمع هذا الإنسان إلا ما يرضي الله عز وجل فإذا سمع انتفع وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله عز وجل وإذا أبصر انتفع كذلك في يده لا يبتش بيده إلا فيما يرضي الله وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع وكذلك يقال في, في الرجل نفس الشيء يقال في الرجل هذا توفيق من الله عزيزي كم من الناس يسمعون لكن لا ينتفعون إنهم كالأنعام بل هم نسى الله السلامة بل هم أضل فكي تجد بعضهم لا, لا يسمع يسمع ولكن لا يسمع سمع انتفاع يبصر لكن لا يبصر بصر انتفاع هذا الفرق إخواني كرام بين الناس لأن التوفيق والتسديد من الله جل وعلا فهذا معنى آآ آآ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله يمشي إلى المساجد وفقه توفيق من الله تسديد من الله ويمشي لسلة الأرحاب يمشي إلى طاعة الله لا يمشي إلى المسارح والملاعب وإلى الفساد لأن هذه الخطوات تكتب عليه وإذا إيه إلى خير تكتب خطواته لو حسنات فيوفقه في الله جل وعلا في سمعه ويوفقه في بصره ويوفقه في يده ويوفقه في رجله فلا يمشي ولا يأخذ ولا يعطي ولا ينظر ولا يسمع إلا ما فيه منفع عند الله عز وجل والسلف هذا لماذا لأنه تقرب إلى الله جل وعلا بالفرائد ثم أتبعها بالنوافل فإذا من أراد هذه المزية فهله أولا يحافظ على الفرائض انت تارك للفريضه بعد الناس يترك الفريضه ويحافظ على النافلة هو ده يرفعك سبحان الله الفريضه اولا فما تقرب الي عبدي احب الي مما افترضته عليه حب شيء الله عز وجل الفريضه اولا الفريضه اولا اخواني كرام مش في الفريضه ثم تحافظ على النوافل وتمضيع الفرائض ما ينفعك عند الله عز وجل هي الفريضه اولا ثم النوافل تتبع بالنوافل فمن أراد هذه المزيئة ليحافظ على الفرائض ويتقرب الله جل وعلا بالنوافل ما استطاع مزيئة عظيم وهذه سهلة لكن لمن لمن وفقه الله عز وجل وصعب على من حرمه الله عز وجل فعل المسلم أن يسأل الله جل وعلا الصلاح والهداية والتوفيق ويستعين بالله عز وجل ولا يكون على العكس مخالف لله تابع لهواه تابعا لشهوة نفسه تابعا لشيطان الرجيم فليحذر من هذا فليحذر من هذا ثم قوله قوله, قوله يعني ولذلك قال ولا سألني سالني لا اعطينه ولا ان استعاذني لا اعيذنه هذا تمام الحديث يفسر اوله فقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني سالني لا اعطينه ولا ان, إن استعاذني لا اعيذنه فاخر الحديث يفسر اوله ليس معناه أن الله جل وعلا يحل في العبد ويدخل فيه نسأل الله السلام يصبح يعني حال في العبد لا الله بايما من خلق كما كما كما يقول أهل السنة والجماعة أما هؤلاء الحلولية والبهائية قبحهم الله فهم الذين يقولون أن الله يحل في الخلق فيصبح سمعه سمع الله حقيقة هو سمع البشر نسأل الله السلام إلى غير ذلك وإنما معناه كما قلنا أن الله يسدده ويعينه ويوفقه فهذا كما يقول الشيخ صالحفوزان آخر الحديث يفسر أولا يعني ف قال ولئن سألني لا أعطينا ولئن استعاذني لا أعيذنا فالله يسدده ويوفقه سبحانه وتعالى فإذا هذا هذا الحديث القدسي من الله عز وجل فيه كرامة الله عز وجل لأوليائه حيث أنعم الله عز وجل عليهم وكان الذي يعاديهم قد آذن الله جل وعلا بالحرب وأن معادات أولياء الله جل وعلا من كبار الذنوب لأن الله تعالى جعل ذلك إذن بالحرب فعلينا أن نراعي هذا ولا نعادي أولياء الله عز وجل الحق والذين عرفهم العلماء كالشيخ نسلم قال من كان مؤمنا تقية كان لله وليه فلنحفظ هذا نحفظ إخواني هذا التعريف حتى لا يلبس علينا ليس كل ما رأيناه فهو من أولياء العز وجل وكل مؤمن له نصيب من هذه الولاية على قدر إيمانه ونقف هنا حتى لا نطيل أكثر على الإخوة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولياء العز الذي الذين الله جل وعلا لأداء الفرائض والنوافل والذين يسددهم الله جل وعلا للأعمال الصالحات والقربات والطاعات والذين يجنبهم الله عز وجل المعاصي والفواحش والمنكرات فاللهم اجعلنا يا رب العالمين من المؤمنين والمتقين ومن أوليائك الصالحين اللهم سددنا واغفر لنا وارحمنا اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذا غفرته ولا دينا إلا سددته ولا هم الا إلا فرجته يا رب العالمين واغفر لنا وارحمنا وادخلنا جناتك جنات النعيم وارفع عن إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين في غير ذلك بلاد المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة اجمعين